لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه سيئات مَن يَهْدِهِ ٱللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلِ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَٰٓ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُضْلِلْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وَبَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ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 ندرسنا هذا عباد الله ياتي ترتيبا الخامس من من خامس من سلسله دروسنا والتي عنوانها ولله الاسماء الحسنى فنعود بهذا الدرس الى خير الكلم والى اوجب العلم حيث يقول ربنا سبحانه فاعلم انه لا اله الا الله والعلم الذي هو العلم يعيش محنه فكم من رجل يحمل ارقى الدبلومات والشهادات العاليه ولكنه لا يتم جمله وعيده مفيد في ربه فهو عاجز ان يعرفنا بربه وهو عاجز ان يتكلم عن ربه وتلك اوضاعنا المره علما وكلاما والتي اخبر الله عنها ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا واشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام بل يذهب البشر بعيدا فيشفعز بعضهم من ذلك علما ويبغضه ذلك معرفه حيث يقول الله واذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبِشْرُونَ ومن أولا نجد أن آية الكرسي هي أعظم آي الكتاب وكتاب ربنا فوق ستة آلاف آية يحوي وما كانت آية الكرسي أعظم آياته وهي الآية التي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون معك في نهارك في ليلك في نومتك في قومتك بل وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم ابدا في حياه المسلم في نهاره في ليله لانها اعظم الايه في كتاب ربنا كما اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وهي اعظم ايه بما تقول الله لا اله الا هو الحي القيوم اعظم ايه بما تعرفنا بربنا سبحانه فتقول لا تاخذ سنه ولا نوم انها ايه الكرسي ايه الاله الحق المبين درسنا ياتي خامسا وهو من اسماء الله تعالى ذلك الاسم هو الحق ربكم الحق ايها المؤمنون يا ربكم الحق ايها المسلمون هذا الاسم يملا قلوبنا جميعا اطمئنانا ويجعل اقدامنا على ارضنا ثابته ثبات الجبال الشم الراسيات واننا نحمل من اسم ربنا سبحانه وتعالى نحمل من اسم ربنا الحق فان امه الحق ومن ورانا جميعا فليس الا امم ضلال لان الحق واحد لا يتعدد لا يتجزى ولذا قال رب العالمين ذلككم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال ليس بعد الحق حق وليس بعد الحق الا الضلال فليعلم الوجود كله سوى المسلمين انه الضلال وانه على الضلال هذا ما تقوله لنا هذه الايه ولذا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الحق فقال له انت الحق سبحانك انت المعبود بحق وما سواك فمعبود باطل لو كان نبيا ولو كان رسولا ارسلها من اعباء هذا المنبر الى الذين جعلوا الحق متعددا يتجزا وجعلوا الصعيب والمصحف سواء وجعلوا المسلمه والمسيحيه واحده اقول لهم ان الحق واحد والحق هو ما اخبر عنه رب الامين ذلك الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال وهذا السؤال يقرر انه ليس بعد الاسلام الا ضلال ومن هنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطره فابواه اما يهودانه او يمجسانه او ينصرانه فيكن النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الضلال انه صناعه اباء الضلال يتعدد ما بين رجوسيه ونصانية ويهودية ووطنية ولكن الحق لا يتعدد الحق ثابت ثبات الجبال الشم الراسيات نعم الحق ثابت ولذا قال لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين لا يضرهم خذلان من خزلهم حتى ياتي امر الله وهم كذلك ولذا قال صاحب الحق ما قال تحقق يوما من الدهر لو شك الناس جميعا في الحق ما شككت وحدي لو شك الناس جميعا في الحق ما شككت وحدي وانما الباطل يتلون ويخلع عباءته اليوم بعد اليوم ولذا اخبر بعضهم ان الباطل ان تعرف ما كنت تنكر وان تنكر ما كنت تعرف طالبوا ان المتلون هو الباطل بعينه وان الحق مبدا لا يزول يا يريم وهذه اهديها ايضا للذين تلونوا بلون الاحداث والذين تغيروا بتغير الاحداث الحق ايها الناس لا يتلون الحق ثابت لا يتغير ولذا انا اقولها أقولها لو شك الناس جميعا في الحق ما شككت وحدي ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الحق وأهله أنهم قلة في الناس قلة لا يكاد يسمع لها صوت ولا يكاد تصغى إليها ذان بل إنها قلة محاربة وقلة متهمة ولذا قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق وقلة محاربة ظاهري لا يضرهم خجلان من ختلهم نعم لا يضرهم خفلان من ختلهم وي ويل من ختل الحق في هذه الاحداث والحقيقه الثالثه ان الحق يظهر نعم يظهر لكنه لا يموت لا تحسبوا ان الحق يموت وقد قال رب العالمين الان حث حث الحق وقد قال رب العالمين وقل جاء الحق وذهب الباطل ان الباطل كان دهوق الباطل يموت الباطل يدهق وتذق ما هو روحه وتخرج نتنه عافنه ولكن الحق ابدا منتصر ولكن حق ابدا غالب نعم اقولها ولذا قال رب العالمين الآن حصحة الحق انظروا على لسان امرأة العزيز هذه الكلمة تقول الآن حصحة الحق والتي جاءت بباطل المنتفخ يوما من الدهر ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم الباطل الذي سجن يوسف عليه الصلاة والسلام وقدر أجمل سني عمره خلف الجدان المقرورة ولكن يوسف يؤمن بالحق وجاء اليوم الذي قال فيه المرأة الآن حظ حظ الحق الحقيقة الرابعة أن الحق لا يهادم لا يقبل ترقيعا ولا يقبل مهادنة هكذا فليكن الحق لا يجامل ساعة من الزمان ولا يهادم ولا يصافح يدا آثمة ولا يصافح يدا الباطل هكذا الحق لا يهادل لا يجامل لا يقبل الترقيع ويا ويل الذين يريدون ترقيع الحق اليوم باسم الدسور وباسم الأمة وباسم الديمقراطية يا ويلهم اذ بزلوا شريعة ربهم من شريعة الباطل والطغوط تجعلوا شريعه الحق تمتزج بالباطل ظنا انها تمتزج وتقبل والنبي صلى الله عليه وسلم قال يوما يوم العيد يوم عاصف لاصحابه كل امم من امور الجاهليه تحت قدمي حكم الجاهليه تحت قدمي رذل الجاهليه تحت قدمي ما بالهم لا يؤمنون بما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هم يريدون ان يخرجوا علينا اليوم ان يخرجوا علينا اليوم بالدستور الذي يمتزج فيه الحق بالباطل بل ينحل الحق باسم الامه بل ينحل الحق باسم الشعب الى متى ايها الناس الى متى نعيش في غربه من هذا الدين نؤمن بالاشتراكيه يوما من الدهر حتى جعلوا الاشتراكيه اسلاما وما وجهوا وجوههم صوب الاسلام ساع فماذا كان سقطت الاشتراكيه سقطت الاشتراكيه وما وراها من الشيوعيه وسقطت مصر يومها في مستنقع الهذيم المر وركبنا شر الخلق والخلقه اليهود واغتصبوا ارضنا وبلادنا لماذا لان وجهنا وجوهنا صوب الاشتراكيه هي هي الدعوات اليوم هي هي الامه هي هي لا تتعلم من درسها السابق لما جاءت الثوره تخلع الملك وتخلع معه الدين خلعه وتاتي بالاشتراكيه للامه والامه تصفق الاشتراكيه بايد حديديه هي هي الامه التي تصفق اليوم للديمقراطيه بايد حديديه يريدون هذه مخربيه يريدون يريدونها, يريدونها ليبراليه يريدونها علمانيه ما احد يريد الاسلام حتى المعممون المعممون الذين خرجوا في هذه الثوره ما خرجوا يريدون الاسلام الم اقول لكم لو شك الناس جميعا في الحق ما شككت وحدي والثورات بقدر ما تخلع ملكا او رئيسه بقدر ما تخلع دينا وايمانا هذه الثورات اراده الشعوب حاكمه وا اين اراده الله اراده الله الذي يقول ذلكوم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال كل الدساتير ضلال كل الدساتير باطل نعم لان الله قال اليس بعد الحق من حق والحق هو كتاب ربنا الذي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال انت الحق كتابك حق نبيك حق وعدك حق انبيون حق الجنه حق النار حق فليت بعدك ربي الا الضلال قالها الرسول صلى الله عليه وسلم اراده الشعوب الحاكمه وهل تعقل الشعوب وهل تفهم الشعوب وهل تؤمن الشعوب انما يقول الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولكن اكثر الناس لا يشكرون لا يفقهون لا يؤمنون كيف تجعلون مصير امه الى كفرة لا تؤمن الى كفرة لو امنت اشركت وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون الى كفرة لا تعلم وتجهل تجهل لا تعلم ولكن اكثر الناس لا يعلمون الى كفرة لا تشكر تكفر ولكن اكثر الناس لا يشكرون كيف تجعلون مصير امه الى شعوب كما علمت امرها واخبر الله عنها ويقولون تلك اراده الشعوب واين اراده الله والديمقراطيه صدقوني كذبه كبرى كذبه كبرى صدقناها نعم صدقناها وليس في الاسلام الا شورى والشورى لا تكون إلا لأهل الفهم لأهل العقل لأهل الديانة لأهل العلم ولذا من ثوده قومه على علم وفقه فقد نجى ونجى بهم ومن ثوده قومه على جهل وتخلف فقد هلك وأهلكهم وإذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة لا تحسبوا أن الأمة لا تحسبوا ان الامه ستخرج من ظلم الى عدل ابدا ساتير البشريه لا تحمل عدله لان العدل في كلام ربي لان العدل في كتاب ربي والحق لغه هو العدل والحق لغه الحكمه والحق لغه الموافقه والحق لغه الثبات والحق لغه الزهور والحق لغه الوجوب وليس بعد الحق الا الا الضلال الا تظن ولكن من يسمع وطائفه الحق لا صوت لها نعم طائفه الحق لا صوت لها وانت كلمت لا يسمعون وان سرعوا لا يعقلون وان عقلوا او فهموا لا يعملون فالى متى الى متى تخرج الامه على وفق ما قال القائل القديم المستجير بعمر حين كربته كالمستجير بالرمضاء من النار المستجير بعمر ان كربته كالمستجير بالرمضاء من النار المستجير بديمقراطيه من الاشتراكيه كالمستجير بالرمضاء من النار ولا يرفعوا الينا لا يرفعوا لنا تخفى الشبهات كيف تحكمون امه نصرى بشريعه محمد اما قال الله تعالى في شريعه محمد ومهيمنا عليه ايش اي سياتي اخر زمان ليكسر الصليب ويصلي خلف امام المسلمين ويقول لنا الحافظ ابن حجر لماذا يصلي الحائ يصلي عيسى خلف المهدي وعيسى اعظم عيسى النبي والمهدي ليس الا خليفه فلماذا يتقدمه المهدي فيقول لنا الحافظ رحمه الله وهو مصري من بلادنا عقل ما لم يعقل اهل الدساتير فيقولوا ليكون بذلك لتكن بذلك شريعه محمد صلى الله عليه وسلم ناسخه للشريعه عيسى لانه لو صلى عيسى لظن القوم ان عيسى جاء بشريعه جديده ولكن يصلي وراء الماضي لان الشريعه محمد هي المهيمنه حيث قال الله وهو مهيمن عليه وقاء التاريخ ام يحكم النصارى بشيعه الاسلام في دوله عمر بن العاص ودوله عمرو بن العاص يا ماذا هي مصر التي نسكن فالظلم واحر بدوله عمر بن العاص نصراني وقد كانوا يومها اكثير لا اقليه وقد كانوا يومها اغلبيه لا اقليه لان الذين دخلوا الاسلام او دخلوا الذين دخلوا بالاسلام مصر ما كانوا الا نفرا معدودين وكانت مصر من ساحلها من ساحلها الى جنوبها كانت بلدا ترين النصرانيه فهل ظلم احد شرعه الله عدل هي التي تنتصب لليهراني كما تنتصب للمسلم الم تقرا ايه في سوره النساء يقول الله فيها لمحمد صلى الله عليه وسلم ان انزل اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما ارىك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما لو تعلمون هذه الايه نزلت في يهودي نزل القران ينتصف له ويقول لمحمد صلى الله عليه وسلم استغفر الله اليهودي بريء بدستور اليهودي بدستور القران اليهودي بدستور قران كتاب ربي اهديه بدستور القران بكتاب ربي بريون فاين ذلك في تتاثير البشريه وكلنا نشهد العالم العالم وهو يضع الاقليه تحت قدمه باسم الدستور اقليه الابته في الصين اقليه السود في امريكا اقليه الاجناس الاخرى في فرنسا هذه يد تساتير العالم هذه يد تساتير العالم بينما القران يقول ان انزلنا اليك الكتاب بالحق بالحق حتى يضمن الرسول صلى الله عليه وسلم حقوق الدميين في دولته فيقول صلى الله عليه وسلم من اذى ذميا فقد اذاني من آذى زميا فقد أذاني هكذا يقول والرسول صلى الله عليه وسلم لا تحسبوا أن نصارت تظلم في شريعة الإسلام أو أن اليهود ولو اليهود يظلمون في شريعة الإسلام يا من أسقطوا الدستور أو من أسقطوا القرآن يا من أسقطوا القرآن مجاملة للنصار ويردون للمادة الثانية وهي المادة الميتة ان تذهب الى قبرها باسم الديمقراطيه اريتم الى الثوره كيف ذبحت الدين وقالت مدنيه لا اسلاميه اريتم الى الثوره كيف كفرت كيف كفرت بالاسلام وقالت مدنيه لا اسلاميه هذه يا الثوره تتمخض عما عن تتمخض عنه وتصبح الماده الثانيه تحت يد لجنه لجنه تراقب كلام الله لجنه تقر لنا اوامر الله يا ويلي امه تعرض اوامر الله على عقول بشر والبشر يقررون يقررون صلاحيات هذه الماده من عدمه والبشر يقولون كلمتهم في كتاب ربهم في شريعه نبيهم صلى الله عليه وسلم لو يعلم اولئك المجتمعون على الدستور انهم يخطون بايديهم شهاده الباطل ودستور الباطل الذي يريد ان يسقط ان يسقط الاسلام بجره قلم وان يسقط شريعه ربي نعم اقولها هل كشبهتكم ساقطه واسال التاريخ من الذي ضمن حقوق النصارى على مر التاريخ من الذي ضمنها وهم الذين عذبوا عذبوا بصوت الدوله الرومانيه ودقله ديانو صفعه سوداء مسلمه في التاريخ قتل الالاف المؤلفه فلما جاء عمرو اخرجهم من الاخبيه ومن الجحور واخرجهم عمرو من الاخبيه ومن الجحور ليجعل لهم عمرو انسانيه وبشريه وحقا في دولته الذين يقولون لا للدوله الاسلاميه وسلك تركيا المدنيه المثال الملهم تركيا المدنيه هو المثال الملهم الملهم لاصحاب الدساتير ولاهلي السياسات هذه اليوم فتناسو من تركيا تركيا الحقيقه الغائبه تركيا الخليفه الخليفه الذي كان يحكم العالم ما كان يحكمها بالدستور ولما حكمها بالدستور وهو سليمان القانوني ساقط التركيا وضاعت وانما كانت تركيا التي قال عنها الشاعر تاب أغر على رأس الأطراك ما لي أرى الأطراك دعباو نحن نريد تركيا الخليفة لا تركيا أتا ترك تركيا أتا تركيا التي حرمت على المرأة أن تضع فوق رأسها قطعة قماش ولو كانت قطعة قماش وجعلته تخلفا خوزق القصة المأساة لما تهم شيخ معمم بدولة تركيا وما تهمته لبس العمامه هذه ديمقراطيه هذه التركيه هذه المدنيه التي تحرم التحرش ولو نظره ولكن الذي يزني الف مره فهذا يستحق ان تكتب عنه موسوعات الارقام القياسيه هذه تاثير الباطل التي تجعل الزنا شريعه ما تردت به اراده الشعوب والتي تجعل لبس الامامه تهمه ما لم ترضى به اراده الشعوب وقدم الشيخ المعمم الى المحكمه تحاكمه في عمامته والشيخ المعمم يقف بحجته بحجته ويقول للقاضي ارايت ايها القاضي الى علم وراءك هذا العلم الذي وراءك تتهمني في عمامه وتقول انتم ايها الشيوخ غارقون في تفصطه العمامه حلال حلال والقبعه حرام حرام وما العمام والقبعة إلا قماش ويحتب القرى أنه قال شيئا فقال له شيخ المعمم أرأيت وراءك العلم إنه علم من؟ قال تركيا قال دعم كانه علم انجلترا أو علم بريطانيا فقد طره قماشا فعلم بريطانيا قماش وعلم تركيا قماش لماذا يحل قماشكم ويحرم قماشنا؟ أحرام على بلبله الدوح حلال للطير من كل جنس وهنا يصدر الدستور العلماني حكمه حكمه والفضيحه بشنق الشيخ المعمم ويشنق الشيخ المعمم في دوله تركيا والتهمه اسف لبس العب العمامه والطومه تلك العمامه التي على راسه رايت هذه يا تركيا هذه يا تركيا التي جاءت تترك بثوره اتفقنا لها وقال شوق المسكين والشاعر يجهل لا يعلم كما اخبر رب العالمين والشعراء يتبعهم الغاوون هلم ترى انهم في كل واد يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون فاخذ شوق يقول لأتا ترك يا خالد الترك جدد خالد العربي جعلنا من أتا ترك خالد ابن الوليد كما جعلنا من صوار التحرير جاءنا منهم فاتحينا اكتوبر وجعلنا منهم رجالات اكتوبر سواء بسواء فقال فقالها من قالها امه الاسلام ويا ويل امه نزلت شريعتها الى لجنه تقر فيها وتكتب هذه يا تركيا نحن نريد تركيا الخليفه الذي حكمها باسم الاسلام وبشريعه القران فكان ياتي قاده اوروبا قاده اوروبا الى بابه بل وذكر له رجلين هما ملك فرنسا وانجلترا جاء اليه في خصومه ليفصل بينهم الخليفه المسلم وظل اسبوعا على بابه ظل اسبوعا على بابه في ذل الكفر وفي عزه الاسلام الجالس خلف الباب فلما قيل له انهما بالباب يريدان الاختصام اليه قال ما يضرني ما يضرني ان يتعارك الباء من كلاب اوروبا اصرفوهما الخليفه يستنكف على قائمه وانما تركيا العلمانيه هي التي تتدلل اليوم الى اوروبا الموحده ان تكون عضوا في اتحادها ان تكون فردا من افرادها واوروبا الموحده ترد على تركيا العلمانيه بالحذاء نعم بالحذاء ترد عليها يريدونها تركيا فنعيش في ذل تركيا بين ايضا الغرب ما قيمة ان تشبع بطولنا وتخلع قولنا من دين ما قيمة ان نأكل لقمتنا بذل الكفر وبذل المعصية كما تأكلها تركيا نعم تركيا تعيش في رغد الحياة لكن وما رغد الحياة اذا كانت المرأة عاهرة وما رغد الحياة اذا كان القرآن مغيبة وما رغد الحياة اذا كانت الدولة علمانية وما رغد الحياة اذا كان الحساب محرما وما رغد الحياه اذا كان كل هذا يا ويلا انسان يشتري ولو كل شيء ويدع دينه يا ويلا انسان يكتسب العالم ويخسر دينه وتلك ثالثه يقول لنا ماذا تريدون اتريدون ايران اخرى اليست هذه الدوله الدينيه التي تطلبون هي ايران دولة العمائم السوداء التي تحتها الأفكار السوداء والتي ترسل للعالم الشريعة السوداء لا تحسب إيران علينا نحن أكبر الناس بإيران نحن أكبر الناس بإيران وأكبر الناس بخميني إيران بل إن خميني إيران عندنا هو بابا آخر ولكن باسم الإسلام ولذا ندعوه بطر يرك الكرادة الشيعية لان الخميني الذي جاء بولايه الفقيه المعصوم وهي على وزن البابا المعصوم الذي يحل ويحرم والذي يعطي الجنه بسكوك مغفره وما الخميني الا بابا الا بابا اخر وقد صفقنا للخميني يوما من الدهر نعم صفقنا للخميني يوما من الدهر وجعلناه الخليفه الذي يعود بالاسلام وتم فتعود القدس على يديه فشمرت الايام عنه وقال من بعده شارون لم ارى شيعا يوما ما اعداء لنا لان نعرف من اجداده ام الذين اسقطوا الخلافه الاسلاميه وهو نصير الدين الطوسي وابن اللقمي اللذان اسقطا الخليفه المسلم المستعصم بالله نحن لا نؤمن بايران ايران ودستور ايران هو دستور بشري شيعي ليس القران فلا تحسبوا ايران على الاسلام نعم انما نريدها دوله الاسلام هي دوله عمر هي دوله ابي بكر هي دوله الخليفه المسلم الذي قال للاصحاب شرقي او غربي اينما تمرين فسياتيني خراجك هي دوله الخليفه المسلم خليفه المسلم التي جعلت عليا وخصمه اليهودي وعلي امير المؤمنين يجلسان بين يدي القاضي سواء بسواء في محاكمه في محاكمه والي هو الذي يطالب قاضيه يقول ايها القاضي المسلم لا كرامه لعلي ولو كان امير المؤمنين بين يدي القاضي انما يجلس علي ما يجلس من ما يجلس خصمه لماذا يوجهون انظارهم صوب كل شيء لا يبصرون الاسلام لا يبصرون الاسلام يبصرون الاشتراكيه يبصرون الابراريه يبصرون علمانيه يبصرون كل هذا ما يبصرون دينا قال الله في ذلك الله ربكم الحق فما بعد الحق الا الضلال اقول قول هذا واستغفر الله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 صلى الله على هذا النبي الأمين الذي جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين ربكم الحق وجوده حق واجب سبحانه وتعالى نعم ولذا قال الأعرابي يوم أن نظر من حوله قال سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات امواج الا يدل ذلك على اللطيف الخبير الا يدل ذلك على اللطيف الخبير من يشك من يشك في هذا الوجود في هذا الوجود الذي دل عليه الكون في كل حركه وشكله فوا عجبا للجاهل الجهول الذي قال لتلاميذه يوما من الدهر اتبصرون الباب فقالوا نعم قال إذن هو موجود أتبصرون الشبكة فقالوا له نعم أو النافذة قالوا له نعم قال إذن هي موجودة أتبصرون كذا قالوا نعم قال موجود فقال لهم أتبصرون الله فقالوا له لا قال إذن ليس موجودا هكذا يتكلم العقل الذين ظنه عقل ولكن الحق منطفر وقالوا والحق قوي ولو كان طفلا فوقف الطفل وقف الحق يقول اتبصرون عقل الاستاذ فقالوا جميعا لا قال اذا لا يكون عقل الاستاذ موجودا لا يكون عقل الاستاذ موجودا هذا هو الحق نعم الحق منتصر ابدا صدقوني وام الزبد فيذهب رفاء اقول لهؤلاء جميعا اختصروا علينا الزمان نعم اختصر علينا الزمان ووفر عليكم تعبكم فالاسلام هو الحق والحق منتصر حيث اخبر رب العالمين فقال فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمقص في الارض واذكره اذكروا الاشتراكيه اذكروا الاشتراكيه كيف صدق عليها قول ربي واما الزبد فيذهب جفاء وما الديمقراطيه والاشتراكيه انها الدساتير البشريه نعم الدساتير البشريه التي يقول فيها ربنا وامت زبد فيذهب جفاءه والحق الذي جاء اليوم الذي قال فيه للباطر كله كل حكم او كل امر من امر الجاهليه تحت قدمي حكم الجاهليه تحت قدمي ولماذا لا يجربون الاسلام ساعه لماذا لماذا لا يجربون الاسلام ساعه فينزلون الإسلام في التجربة منزلة غيره لماذا يجركون فينا كل شريعة وكل نحلة وكل ملة وكل باطل لماذا لا نكون طارة اشتراكية وطارة دموقراطية وطارة لبرالية وطارة علمانية لماذا لا نكون طارة إسلامية هل جرّب الإسلام يوم ما رب العالمين يقول في كتابه وأما ما ينفع الناس فيمكسوا في الأرض ما ينفع الناس هو كتاب ربي ما ينفع الناس هو الحق هو شريعته سبحانه وتعالى نعم هذا هو الحق الذي لا يقبل شتى وإذا لما جاء رجل إلى مالك يقول يا مالك كيف استوى إن الرجل يشك يشك في الحق المستوي على عرشه فقال له مالك الاستواء معلوم والإيمان به واجب والكيف مجهول والسؤال عنه بدعه انت زنديق ايها الرجل زنديق لتشك في ماذا في استواء ربك على عرشه بعد ان قال في كتابه الرحمن على العرش استوى فكيف الذي يشك في شريعته كلها ويريد ان ينحيها كلها وليتهم تركوها على حالها وقد ماتت من زمان حيث قال مبادئ الشيعة وقال مصدر من مصادر التشريع نزلوا شريعه ربي منزله شريعه الطاغوت ورب العالمين يقول الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون يريدون ان يتحاكموا ما قال يحتكمون انما فقط قال يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت لقد امروا ان يقفروا به واذكر يوما مريا من ايام مجلسنا الموقر المنحل نعم المنحل وانت تفهم ما اقول لما ناقشوا فيه قضيه قطع يد السارق يوما من الدهر فقام عضو مبجل فقال لماذا لا نقتل السارق هذا في شريعه ربي ام هذه شريعه الروس اي الروس الملاحده المشركين والسارق يقتل والتهمه هي الخيانه العظمى للسرقه فانظروا فعندئذ قام اخر وتكلم بكلمه الاسلام قال المدعي لقتله لماذا لا نقطع يده فقط كما امر الله لماذا لا نقطع يده فقط كما امر الله هل سكت المجلس المنحل وانما قام جميعا على راسه فقالوا هذه رجعيه هذا جمود أفلسح أمة وصفَت حكم ربها بالرجعية أفلسح أمة وصفَت حكم ربها بالجنود بالجمحول بالجمود وعند إذ صدق الأول إذ يقول مجلس الأمة يا مجلس أعضاؤك الجاهل والمفلس و ثالث أعفيك من ذكره ورابع إن صوتوا ينعس وأفصح الكل هو الأخرس أفصح الكل هو الأخرس رأيتم رأيتم ومالك لما جاءه الرجل شاكا في ثواء ربه مالك يقول له لتخرج ايها الذنب ضيق وتصبب مالك عرقا فكيف لو جاء مالك زماننا وشهد امه جاهد امه تجلس على دستورها لتعدى على لتعب على شريعه ربها بدعوه الدوله المدنيه بدعوه الدوله المدنيه التي يتساوى الناس جميعا فيها في الحقوق وهل ليس في الاسلام من هذا هل الاسلام جاء ليجعلنا طبقيه اليس هو القائل لا فضل لعربي على اعجمي الا بالتقوى والعمل الصالح اليس هو الاسلام الذي شاء يقول كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم امين الامه اميرها رئيسها وقال من كنت قد جلست له ظهرا هذا ظهري فليستقض منه بل ويقول لفاطمه لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطع محمد يده شريعه الله هي الحق والحق هو العدل وليس بعد العدل وليس بعد الحق الا الضلال كما اخبر رب العالمين في كتابه سبحانه وتعالى نعم الحق لا يرتاب كما اخبر رب العالمين انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله وجاهدوا في سبيل الله باموالهم ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم ثم لم يرتابوا لا تشك في الحق وقد قال لا تشك في الحق وقد قال ربك فماذا بعد الحق الا الضلال وقد قال نبيك صلى الله عليه وسلم لا تجال طائفه من امتي على الحق ظاهرين لا يضرهم خذلان من خزلهم ربك الحق فاعلم ان الحقوق لا تضيع في ارض يحكمها اله اسمه الحق قال لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا لفسدت لضاعت الحقوق امراه العذيذ التي قالت يوما من الدهر لا يسجنن ولا يكون من الصغيرين هي هي امراه العذيذ التي جاءت تقول الان حص حصا الحق وجعل كلمه الحق على لسانها ايها المظلوم المقهور في ارض ربي ربك الحق والحق ضمانته وكفالته والحق ينتصر لا يضيع من عند ربي ايها المؤمنون طائفه الحق لا يضرهم خذلان من خذلاهم ولو كانوا ملايين الملايين كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين لا يضرهم خذلان من خذلهم حتى ياتي امر الله وهم كذلك ربك الحق يحب ولد الكبر حقيقه ما هو بطر الحق والنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لرجل اهرقوها واكسروها فتاتيه كلمه الحق من صحابي فالرسول قال الحق فقال له يا نبي الله اوغسلوها فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينقاد الى الحق مع انه الرسول الذي لا يتكلم الا وحيا فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اوغسلوها ارايت الرسول ينقاد الى ماذا الحق وهو النبي المؤيد بوحي السماء اعلم ان حقيقه الكبر بصر الحق وغمط ماذا غمط الناس وان من تواضع لله رفعه ومن تواضع للحق ماذا رفع ولذا عندنا امام الحق الشافعي رحمه الله الذي ينقاد للحق في 80% من مذهبه فيرجع عن 80% من مذهبه ليكون مذهبه الجديد ليقول الشافعي هكذا فليكن الحق هكذا فليكن الحق أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقون بالإيمان ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم آمين آمين اللهم هذا الدعاء منك الإجابة هذا الجهد عليك التكلان أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم هذا مدغي من العلم والعلم كل من الله تعالى وصل لهم على النبي المشتبى والرسول المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم